ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً وَشَطَاءَ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر قل ما لنا يبدون لك يقول <تصفيق> قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم إِصْمَامٌ فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَوَلّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضْمٍ مَّا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإذنه اخواني جم وقادوا لاخواني جم اذا ضربوا في الارض او كانوا ذلوا كانوا عادهنا ما مَنْ قُتِلَ لِأَجْلِ ٱللَّهِ فَمَا خَطِيئَةٌ بِهِۦ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ ٱقْتَلُوهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُۥ وَمَا يَفْعَلُونَ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَيْـًٔا وَلَوْ كَانُوا۟ والله بما تعملون بصيد ولئن قيلتم في سبيل الله او موت துன மய